تحدثنا باستفادة عن الاعداد المبهر لهلاكه لكي يغزو الخلافة العباسية ويسقط بغداد تحدثنا عن اعداده لمسرح العمليات عن تحالفاته ومعاهداته عن حربه النفسية ضد المسلمين وتحدثنا عن جهوده في اضعاف جيش الخلافة العباسية ذاته وذكرنا انه على قدر براعة هذا الاعداد فان رد فعل المسلمين كان هزيلا جدا بل وصل المسلمون في هذه الاونة الى درجه من العمالة والخيانة غير مفهومة بالمرأة بعد خمس سنوات كاملة من الاعداد وفي سنة 654 من الهجرة ادرك هلاكو ان الظروف اصبحت ملائمة للهجوم المباشر على الخلافة العباسية بدأ هلاكو في عملية حشد هائلة للجنود التتار جمع هلاكو اكبر جيوش التتار على الاطلاق منذ قامت دولة جانكيس خان الجنود يا إخواني الذين كلفوا بحصار بغداد فقط أكثر من 200 ألف جندي هذا بخلاف الأعداد الهائلة من الجنود المنتشرة في شمال العراق وشرق العراق وجنوب العراق والقوات المكلفة بحماية الطرق وتأمين الامداد والتموين ده غير طبعا الفرق المساعدة للجيش سواء فرق الامداد والتموين أو فرق الاستطلاع والمراقبة نقدر نتبين تركيبة الجيش التتري في عشر نقاط أولا الجيش التتري الأصلي طبعا هذا الجيش كان يتمركز منذ السنوات طويلة في منطقة فارس وأزربيجان في شرق العرب النقطة الثانية استبع هناك فرقة من جيش التتار متمركزة في حوض نهر الفلجة الروسي الجيش اللي فتح روسيا جزء منه تمركز في روسيا استعانه هولاكو بفرقة كبيرة من الجيش التاتري اللي موجود في روسيا وعلى رأس هذا الجيش كان في تلاتة من ابناء اه وباتو وباتو طبعا القائد الشهير اللي فتح اجزاء من اوروبا النقطة الثالثة ارسله لكو ايضا في طلب فرقة من جيش التتار الذي فتح اوروبا بالفعل وتمركز هناك الجيش ده كان في ذلك الوقت يتمركز على اطراف الاناظور في شمال تركيا فجاءت الفرقة الكبيرة وعلى رأسها القائد المغولي الكبير جدا جدا بيجو وطبعا تكلمنا عليها بكذا نوت الرابعة أرسل هلاكو إلى صديقه ملك أرمينيا يطلب المساعدة فجاءه هيثوم ملك أرمينيا بنفسه على رأس فرقة من الجيش الأرمني خامسا طلب هلاكو أيضا من ملك الكرج أن يرسل فرقة لمساعدة في حصار العراق فاستجاب فورا سادسا استدعى هلاكو ألفا من الرماء الصينيين المهرة الذين اشتهروا بتسديد السهام المحملة بالنيران سبعة وضع هلاكو على رأس الجيوش أفضل قواد التتار في ذلك الوقت كان اسمه كاتبغا نوين فوق إمكانيات هذا القائد القيادية والمهارية فإنه كان نصرانيا وطبعا تختيار موفق من هلاكو لان كتب غنوين النصراني سيستطيع التعامل مع الاعداد الكبيرة النصرانية المشاركة في الجيش ارمن وكرش وانطاقية وبعد كده امراء الامارات الصليبية يستطيع التعامل مع النصارى الكثيرين المنتشرين في الجيش التتري وبكده اخواني سنلقى لكم ان الجيش التتري ضم بين صفوفه ثلاثة من امهر القادة العسكريين في تاريخ التاتار قاطمة وهم هلاكو وكاتبه غنوين وبيجو النقطة التامة راسل هولاكو أمير أنطاقية بوهمند لكن بوهمند تعذر عليه أن يخترق الشام كله ومع ذلك كان على استعداد تام للحرب جاهز كل الجيش بتاعته على افتعداد أنه إذا سقطت العراق شارك بوهمند في إسقاط الشام النقطة التسعة والعشر الحقيقة كانت نقاط خطيرة النقطة التسعة كانت فرقة إسلامية في داخل الجيش التتر على رأس الفرقة ولي عهد دمشق كان اسمه العزيز ابن الناصر يوسف الايوبي حفيد صلاح الدين الايوبي رحمه الله وهذه الفرقة تشارك في جيش التتار لاسقاط العراق والنقطة العشرة كانت فرقة اسلامية اخرى ارسلها بدر الدين لأمير الموصل لتساعد ايضا جيش التتار في اسقاط العراق طبعا هاتان الفرقتان الاخيرتان كانت هزيلتين ليس لهم أي قيمة لكن كانت تحملان معاني كثيرة يا إخواني هناك في جيش التتار مسلمون مسلمون يشتركون مع التتار في حرب المسلمين بل سبحان الله قد يشارك في عملية تحرير العراق من الخليفة العباسي عراقيون متحلفون مع التتار عراقيون باعوا كل شيء في مقابل كرسي حقير أو إمارة تافهة او دراهم معدودات او مجرد حياء اي حياء المهم بهذا الاعداد العالي المستوى اكتمل جيش التتار وبدأ في الزحف من فارس في اتجاه الغرب الى العراق وبدأ هلاكو يضع خطة المعرك بدراسة مصرح العمليات وجد هلاكو ان طائفة الاسماعيلية الشيعية التي تتمركز في الجبال في غرب فارس وشرق العراق يعني بين الجيش التتري وبين الخلافة العباسية سوف تمثل خطورة كبيرة على الجيش التتاري طائفة الإسماعيلية مشهورة بكوة القتال والحصون المنيعة وهي طائفة لا عهد لها ولا أمان ومع أن التتار يعلمون أن الإسماعيلية كانوا على خلاف شديد مع الخلافة العباسية ومع أنهم أيضا يعلمون أن الإسماعيلية من المنافقين الذين يتزلفون إلى الأقوياء إلا أن التتار لم يضمئنوا أبدا لهم آثر التتار أن لا يتركوا شيئاً للمفاجآت قرروا عدم دخول بغداد إلا بعد استئصال شأفة الإسماعيلية تماماً آه هتكد وقت لكن كل شيء يجب أن يتعمل حساباً وبالفعل تحركت الجيوش الهائلة صغب معاقل الإسماعيلية حاصرتها حصارا محكماً ودارت حروب شرسة بين الطائفتين بين التتار وبين الإسماعيلية انتهت بسحق كامل للإسماعيلية وخلو المنطقة تماما منهم وأصبح الطريق مفتوحا لبغداد هذه الحروب أخذت سنة 655 هجرية بكاملها طبعا يا إخوان ويا أخواتي هذا الإسهاب النسبي في شرح إعداد هلاكو للحرب مع الخلافة لم يقصد منه إبراز الانبهار بهلاك أو إبراز الاحتقار للمسلمين أبدا هو محاولة للبحث عن مبرر واضح للنتائج الرهيبة التي حدثت عند سقوط بغداد الناظر للأحداث دون تعمق أو الذي يدرس الأمر البسطية قد يتساءل لماذا يسمح الله عز وجل للتتار وهم أخس أهل الأرض بسفك دماء المسلمين واستباحة الفورمات بهذه الصورة مع أن المسلمين مهما كانوا فهم من الموحدين لله المقيمين للصلاة القارئين لكتاب الله عز وجل أحببت لذلك يا إخواني أن أتجول معكم في هذا الإعداد الطويل المرتب الذي لم يقابل بأقل درجات الاهتمام من جانب المسلمين لتحدث بذلك المأشاة الكبرى والبلية العظمى والذي يعتمد فقط على كونه من الموحدين المسلمين ولا يعد العدة للقتال ولا يأخذ بالأسباب واهم في إمكانية تحقيق النصر وكثيرا ما رأينا في التاريخ وفي الواقع رأينا اليهود أو النصارى أو البوذيين أو الهندوس أو الشيوعين الملاحظة ينتصرون على المسلمين بل ويكسرون من أهانتهم إذا أخذ هؤلاء الأقوام بالأسباب المادية وتركها المسلمون وسنة الله عز وجل لا تبديل لها ولا تغيير اجتمع هلاقه مع كبار مستشاري في مجلس حرب يعد من أهم مجالس الحرب في تاريخ التطار القرار في هذا المجلس هو غزو العاصمة بغداد سقاط الخلافة الإسلامية مجلس الحرب هذا كان معقودا في مدينة همدان الفارسية وأخذ القرار فعلا بالحرب واهتم هلاك بوضع مراقبة لصيقة على الفرق الإسلامية طبعا خايف من خيانة لكن هذا الخوف الحياة ما كانش حقيقي يا أخواني وأخواتي الأمراء المسلمون الذين انضموا الى هلاكو لم يكن في نيتهم ابدا الغبر بهلاكو انما كان العزم كل العزم ان يقدروا ببغداد انطلقت الجيوش من همدان في اتجاه العراق المسافة بين همدان والعراق ربعمية وخمسين كيلو من همدان الى بغداد ربعمية كيلو قرر هلاكو في هذا المجلس ان يقسم جيشه الى ثلاثة اقسام الجيش الاول هو القلب ده القسم الرئيسي من الجيش سيقوده هلاكو بنفسه وستلحق به اكثر من فرقة من الفرق الهامة في الجيش التتري ستلحق به الفرقة التي تأتي من روسيا وستلحق به ايضا الفرق المساعدة من مملكتي ارمينية والكرش هذا القسم سيخترق الجبال الواقعة في غرب فارس صوبة بغداد مرورا بمدينة كرمانشاه بعد أن نبقيت هذه المنطقة تمامة من الإسماعيلية ستكون مهمة هذا الجيش حصار بغداد من الجهة الشرقية الجيش الثاني هو الجناح الأيسر لجيش التتار هذا سيقوده كدب غنوين أفضل قواد هلاك سيتحرك هذا الجيش بمفرده في اتجاه بغداد أيضا ولكن إلى الجنوب من الجيش الأول طبعا تم فصل الجيشين حتى لا تستطيع المخابرات الإسلامية يعني إن كان في مخابرات لا تستطيع أن تقدر العدد الصحيح للجيش التاتري بالإضافة إلى أن الطرق لا تستوعب هذه الأعداد الهائلة من الجنود فضلا ان الجيش ده هيكون لي مهمة اختراق سهول العراق والتوجه إلى بغداد من جنوبها للحصار من الجنوب يعني جيش هولاكو من الشرق وجيش كاتبغة نوينها يحاصر بغداد من الجنوب ومع أن المسافة يا إخواني وإخواتي منها مدان. الى بغداد 450 كيلو متر الا ان هلاكو كان من الحذر الكافي الذي استطاع معه ان يخفي هذا الجيش بكامله عن عيون العباسيين سبحان الله. لن يكتشف العباسيون الجيش الا وهو على بعد كيلو مترات معدودة من بغداد اقل من 50 كيلو اما الجيش التالت فكان هو الجيش التتري الرابض على اطراف الانضوط شمال تركيا الان هذا الجيش اللي فتح أوروبا قبل كده وعلى رأسه الزعيم الكتري الكبير بيجو هذا الجيش سيأتي من المناطق الشمالية في اتجاه الجنوب حتى يصل إلى بغداد يعني هذا الجيش سيحاصر بغداد من الشمال ثم يلتف أيضا ليحاصرها من الغرب وبذلك تخسر بغداد بين هلاك وشرقا وكبغة من الجنوب وبيجو من الغرب والشمال وعلى قدر هذا الاداء المبهر لهذا الجيش الثالث الذي اخترق كل هذه المسافات ليصل في وقت متزامن مع هلاكو وكذبغا على قدر الفضيحة الكبرى التي لحقت بالمسلمين نتيجة وصول هذا الجيش الثالث بسلامة الى بغداد الفضيحة الفضيحة مركبة يا اخوان هذا الجيش الثالث لكي يصل الى بغداد فعليه أن يخترق وخلي بالك من الكلام يخترق مسافة 500 كيلو في الأراضي التركية طبعا دي أراضي إسلامية ثم 500 كيلو متر أخرى في الأراضي العراقي ودي برضو أراضي إسلامية يعني هذا الجيش يجب أن يسير مسافة 1000 كيلو في أعماق العالم الإسلامي حتى يصل إلى بغداد ومع ذلك فقد قطع بيجو بجيشه 95% من الطريق يعني حوالي 950 كيلو دون ان تدري الخلافة العباسية عنه شيئا بالمر باغت بيجو الخلافة العباسية على بعد 50 كيلو متر ايضا كما فعل لكم شمال غرب بغداد سبحان الله تبرير اختراق بيجو الأراضي الإسلامية يحمل معه مصيبتين كبيرتين المصيبة الأولى هو غياب المخابرات الإسلامية عن الساحة تماما واضح طبعا أن الجيش العباسي لا علم له ولا دراية بإدارة الحروب أو فنون الحرب أما المصيبة الثانية وهي الأعظم فهي أن هناك خيانة واضحة من أمراء الأناضول والموصل المسلمين وكذلك من الشعوب المسلمة في الأناضول وفي الموصل هذه الخيانة فتحت الابواب لجيش التطار ولم يحدث اي نوع من المقاومة بالمرأة خيانة عظمى من كيكاوس الثاني وقلج ارسلان الرابع ومراء الاناظون وخيانة اعظم من بدر الدين لولو امير الموصل بدر الدين لولو لم يكتفي بتسهيل مهمة التتار لم يكتفي بفتح القنوات واقامة البصور فوق نهر دجلة لتسهيل مرور التطار الى بغداد ولكنه أيضا شارك كما ذكرنا من قبل بفرقة إسلامية تعين التطار على عملية تحرير العراق من حكم الخلافة العبد السيد وطبعا مع العلم أن بدر الدين لؤلؤ أصلا عراق كمان وبدر الدين لؤلؤ يا إخواني وإخواتي عندنا معلومة عنه خطيرة جدا تخيلوا أقل تقدير لعمر بدر الدين لؤلؤ عند هذه الخيانة كان 80 سنة كان عنده تمانين سنة أقل تقدير بعض الروايبته المية ومن الجدير بالذكر أيضا أن بدر الدين لؤلؤ مات بعد هذه الخيانة بشهور قليلة بعد سكوت بغداد بشهور مات هذا الرجل على هذه الخيانة ونسأل الله عز وجل حسنا خاتمة دي كانت تحركات الجيش التدري طيب تعالوا نبص على الوضع في داخل بغداد كانت بغداد في ذلك الوقت يا إخواني من أشد مدن الأرض حصانة فعلا كانت أسوارها من أقوى الأسوار هذه عاصمة الخلافة الإسلامية أكثر من خمسة كرون أنفق على تحصينها أموال طائلة جهودها إلى إخواني جهود سنين وقرون لكن وأسفها على المدينة الحصينة الحصون يا إخواني وإخواتي تحتاج إلى رجال ويبدو أن الرجال قد ندروا في ذلك الزمن مين على رأس الدولة في الخلافة العباسية مين الزعيم هو الخليفة السابع والثلاثون والأخير من خلفاء بني العباس في مغداد المستعصم بالله اسم طبعا كبير جدا المستعصم بالله ووصيفة كبيرة جدا خليفة المسلمين لكن أين مكومات في المستعصم بالله لما تيجي تقرأ في سيرة المستعصم بالله الذاتية في كتب السيع يعني زي تاريخ القلفاء للصيوف أو البداية ونهيل ابن الكثير أو غيرها من الكتب تجد أمرا عجبا تجد أنهم يصفون رجلا فاضلا في حياته الشخصية وفي معاملاته مع الناس يعني راجل طيب زي ما بيقول زي ما كنا بنتكلم قبل كده عن محمد بن خوارز ذكرنا أن مشكلة محمد بن خوارز مأنه قطع العلاقات بينه وبين من حوله تعالوا نشوف مشكلة المستعصم بالله يقول ابن كثير مثلا وهو يصف المستعصم بالله على انه انسان فاضل في نفسه يقول كان حسن الصورة جيدة السريرة صحيحة العقيدة مقتديا بأبيه المستنصر بالله في العدل وكثرة الصدقات وإكرام العلماء والعباد ثم يقول كلمة غريبة جدا يقول وكان سنيا على مذهب السلف والحياء أنا مش عارف ماذا يقصد بكلمة على مذهب السلف ألم يكن يا إخواني ويا أخواتي في مذهب السلف جهاد ألم يكن في مذهب السلف إعداد للكتال ألم يكن في مذهب السلف دراسة لأحوال الأرض وموازين القوى العالمية ألم يكن في مذهب السلف حمية ونخوة لدماء المسلمين التي سالت على مقربة من العراق في فارس وأذربيجان وأفغانستان وباكستان وغيرها ألم يكن في مذهب السلف وحدة وألفة وترابط خليفة المستعصمي إخواني كان جيدا في ذاته كان راجل طيب زيني بيقول لكنه افتقر إلى أمور لا يصح أن يفتقر إليه حاتم المسلم افتقر إلى القدرة على إدارة الأمور والأزمات افتقر إلى كفاءة القيادة إلى علو الهمة والأمل في سيادة الأرض والنصر على الأعداء ونشر دين الله عز وجل في الأرض افتقر إلى الشجاعة التي تمكنه من أخذ قرار الحرب في الوقت المناسب ما كانش عنده القدر على تجميع الصفوف وتوحيد القلوب ونبذ الفرقة ورفع راية وحدة إسلامية واحدة ما كانش قادر ينأي حتى أعوانه فشت في بلاده بطانة السوق الوزراء يسركون الشرطة يظلمون قواد الجيش يتخاذلون الفساد عم وطغى في كل مكان كثرت الاختلاصات من اموال الدولة عمت الرشاوة طغت الوساطة اماكن له والفساد والاباحية والمجون انتشرت في كل مكان بل واعلن عنها في صراحة دعي اليها على رؤوس الاشهاد الراقصات والخليعات ما كنا يختفين في هذا البلد المسلم بل يعلن عن أنفسهن صراحة الخليفة كان يصد وكان يصوم وكان يزكي وكان لسانه نظيفا وكان محبا للفقراء والعلماء كل ذلك جميل في مسؤوليته أمام نفسه لكن أين مسؤوليته أمام مجتمعه وأمته ضعف الخليفة تماما يا أخواني يا عن حمل مسؤولية الشعب كان باستطاعة الخليفة أن يدبر من داخل العراق في ذلك التوقيت مئة وعشرون فارس فضلا عن المشاور المتطوعين الجيش التتري اللي حصر بغداد كان متين ألف كان في أمل كبير جدا في رد الغزاة لكن الخليفة كان مهزوما من داخله كان فاقدا للروح التي تمكنه من المقاومة كما أنه لم يربي شعبه أبدا على الجهاد لم يعلمهم فلون القتال أين معسكرات التدريب التي تعد شباب الأمة ليوم كيوم التطاع أين الاهتمام بالسباحة والرماية وركوب الخيل أين التجهيز المعنوي للأمة لتعيش حياة الجد والنضاف أنا رجت متحاملا يا إخواني يا أخواتي على الخليفة أبدا هذا الخليفة حكم البلاد ستاشر سنة ستاشر سنة أعطي الفرصة كاملة لإدارة البلاد إن كان كفئا فكان عليه أن يعد العدة ويقوي من شأن البلاد ويرفع من هيبتها ويعلي من شأنها ويجهز زيشها يعز رأيها إن كان كفئا فعل ذلك وإن لم يكن كفئا فإن كان صادقا عليه أن يتلحن الحق يترك الأمر لمن يستطيع دي يا إخواني يا إخواتي مش مسؤولية أسرة أو قبيلة دي مسؤولية أمه وأمة عظيمة كبيرة جليلة أمة هي خير أمة أخرجت الناس. لكن الخليفة لعمل كده ولعمل كده لقام ولا قام بالتنحي فكان لابد أن يدفع الثمن وكان لابد لشعبه الذي رضي به أن يدفع الثمن معه وعلى فكرة يا إخواني وإخواتي البلاد لم يكن ينقصها المال اللازم لشراء السلاح أو تصنيع السلاح كانت خزائن الدولة ملقى بالاموال وملقى بالسلاح لكن يئم سلاح قديم دال عفى عليه الزمن واكل عليه الدهر وشرب او سلاح جديد عظيم جدا جدا ولكن لم يستخدم من قبل مفيش تدريب محدش تدرب عليه والنتيجة ادي جيش الاخلاف العنباسية اللي هي واجه التدريب هو ده كان الزعين في بغداد طيب ايه سكومة بغداد الوزارة كيف كان حالها كانت البطانة كالحاكم وكان الحاكم كالبطانة دا من دا من ده. حكومة كانت دا الجيش هذيلة ضعيفة مريضة مكونة من أشباح وزراء ليس من همهم إلا جمع المال والثروات وتوسيع نطاق السلطة التملك من رقاب العباد التنافس الشريف وغير الشريف بين بعضهم البعض التصارع المرير من أجل دار أو منصب أو حتى جارية وكان على رأس هذه الوزارة الساقطة رئيس وزراء خائن باع البلاد والعباد ولا أعداء الأمة وعد أبنائها كانت هذه الوزارة يا إخواني وأخواتي سيفا مصلطا على رقاب وأموال المسلمين لم تكن علاقتهم بالمسلمين الذين لا يحكمونهم علاقة أخ بأخو أبدا عمرها ما كانت كده وإنما كانت علاقة سيد بعبد ولا حول ولا قوات إلا بلا دي كانت الوزارة طب الشعب فين الشعب في بغداد إيه طبيعته إيه طموخاته لا تتوقعوا يا إخواني وإخواتي أن شعب بغداد قد ظلم بخليفة ضعيف أو هزيف ما الظلامش أبدا والله الحكام إفراز طبيعي جدا جدا للشعوب كما تكون يولى عليكم الشعب في بغداد أنا كان شعبا كبيرا ضخما ثلاث ملايين نسم على الأقل بغداد يا إخواني وإخواتي كانت أكبر مدينة على وجه الأرض فعلا أكبر عدد من السكان ساكن في مدينة واحدة كان في بغداد هذا غير السكان في المدن والقرى المحيطة ببغداد لم تكن تنقصهم الطاقة البشرية أبدا ولم تكن تنقصهم الأموال كانوا شعبا مترفا مترفا حقا ألف حياة الدعاء والهدوء والراحة اللي فيهم ملتزم بالدين اكتفى بتحصيل العلم النظري يحضر الصلاة والمساجد يقرأ قرآن ولكن نسي الفريضة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام فريضة الجهاد أما غير الملتزم بقى بالدين وهم كتير جدا جدا عاشوا لشهواتهم وملذاتهم تنافسوا في ألوان الطعام والثياب في أعداد الجوار والغلمان في أنواع الديار والحدائق والبستين والدواب ومنهم من التهى بسماع الأغاني والألحان عن سماع القرآن والحديث ومنهم من شرب الخمر ومنهم من سرق المال ومنهم من ظلم العباد وفوق ذلك فإنهم ظلوا قرابة الأربعين سنة أربعين سنة يسمعون عن المذابح البشعة التي تتم في إخوانهم المسلمين في أفغانستان وأسبوكستان والتركومنستان وفارس وأذربيجان والشيشان وغيره سمعوا عن كل هذه المذابح ولم يتحرك سمعوا عن سبي النساء المسلمات ولم يتحرك سمعوا عن خطف الاطفال المسلمين ولم يتحركوا سمعوا عن اغتصاب بنات المسلمين ولم يتحركوا سمعوا عن صرقة الاموال وتدمير الديار وحرق المساجد ولم يتحركوا بل سمعوا ان خليفتهم الناصر لدين الله جد المستعصم بالله كان يسعد التطار ضد المسلمين الخوارزمية ولم يتحرك سمعوا بكل ذلك وأضعافه ولم يتحرك. فلا بد أن يكون الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان سيأتي يوم يفعل فيه في هذا الشعب كل ما كان يفعل في الشعوب المسلمة الأخرى ولن يتحرك له أحد من المسلمين بل سيساعدون التطار عليهم سبحان الله زي ما هم قبل كده ساعدوا التتار على إخوانهم الخوارزمية كذلك سيساعد أهل سوريا في ذلك الوقت وأهل تركيا التتار على فتح العراق للتتار. وهكذا تدور التوالح ولا يقول لنا قائل إن الشعب مغلوب على أمره الشعوب يا إخواني وإخواتي التي تقبل بكل هذا الانحراف عن نهج الشريعة الشعوب لا تستحق الحياة الشعوب التي لا تثور إلا من أجل لقمة عيشها شعوب ليس لها أن ترفع راسها أبدا ثم أين العلماء وأين الرجال وأين الشباب وأين المجهدون أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر أين الحركات الإصلاحية في هذا المجتمع الفاسد أين الفهم الصحيح لمقاصد الشريعة ولأصول الدين أليس في بغداد رجل رشيد كان هذا هو الوضع في بغداد أما خارج بغداد فأنتم تعلمون جيوش التتار تتحرق شوقا لتعذيب المسلمين والمسلمون في استكانة ينتظرون التعذيب في يوم 12 محرم سنة 656 ظهر جيش هناك فجأة أمام الأسوار الشرقية للمدينة العظيمة بغداد وبدأ ينصب معدات الحصار الثقيلة جدا حول المدينة وجاء كذلك كدبغة بالجناح الأيصب من الجيش ليحيط بالمدينة من النحية الجنوبية وارتاع خليفة المسلمين عمل افتماع عاجل طارق جمع فيه كبار المستشارين طبعا على رأسهم الوزير الخائن مؤيد الدين العلقمي هنعملين مصيبة هنهرب ازاي ونادوا ولا تحين مناص طبعا مؤيد الدين العلقمي كان رأيه نهادن التتار اقامة مباحثات سلامة لا مانع من بعض التنازلات او كثير من التنازلات وكان بيقول ما فيش امل كان بيقول الحل الوحيد هو السلام غير المشروط لكن الخير لا ينعدم في هذه الامة قام رجلان اتنين من الوزراء مجاهد الدين ايبك وسليمان شا قام يشير على الخليفة بحثمية الجهاد طبعا هذه الكلمة كانت جديدة تماما على هذا الجيل من الدولة العبد وجاءت الإشارة متأخرة متأخرة جدا انتهى زمن الاعداد انتهى وقت الاختبار لكن أهو لعله والخليفة هو محتار هواه مع كلام مؤيد الدين العلقامي قلبه مش قادر يا حال مع كلام مجاهد الدين أيبك وسليمان شاء لأن تاريخ التطر كله لا يشير بأي فرصة للسلام كما أنه كان يسمع من أجداد أجداده أن الحقوق لا توهب انما تؤخر في خليفة محتار وفي الآخر استقر نجاح لكن متردد هين لي ضعيف والجهاد يا أخواني لا ينفع أبدا مع هذه الصفات الجهاد ليس قرارا عشوائيا لا يوجد مجاهد بالصدفة أبدا الجهاد إعداد تربية تطحية مشوار طويل في طريق الإيمان الجهاد ارتقاء الى اعلى فوق فوق الى ان تصل الى ذروة سنام الاسلام لكن على سبيل التجربة نجرب نجاه يلا نجاه ما ينفعش كلام ده سمح الخليفة للمرة الاولى تقريبا في حياته باستخدام الجيش الجيل ده من الجنود اول مرة يحارب اول مرة يشتغل في اعمال عسكرية انتقل من الأعمال المدنية الزراعة والصناعة وزرع الخير والطماطن إلى الأعمال العسكرية خرجت فرقة هزيمة من الجيش العباسي على رأس يا مجاهد الدين أيبك لتلقي جيش هلاكو المهول أول ما خرجوا من أسوار بغداد في اتجاه الشرق عشان يقبلوا جيش هلاكو سامعوا بقدوم جيش بيجو من الشمال وطبعا جيش بيجو هذا إذا حاصر بغداد من الشمال والغرب طوقت بغداد تماما مجاهد الدين أيبك قال أفضل أحارب جيش بيجو على أحارب جيش هلاك عشان ما تتحصرش بغداد من كل الجهات وانتقل بجيشه الضعيف الهزيد لملاقات جيش بيجو في الشمال وكان اللقاء في منطقة الأنبار الأنبار طبعا هذه سبحان الله شهدت انتصارا خالدا قبل ذلك بأكثر من ستمائة سنة على يد البطل الخالد خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه لكن في هذه المرة للأسف لا في خالد ولا في قش خالد المهم استدرك الجيش المسلم في أرض الأنبار وسحق الجيش المسلم في أرض الأنبار واستطاع مجاهد الدين أيبك بأعجوبة أن يهرب بفرقة ضعيف جدا جدا من الجيش الضعيف اصلا ويعود مرة اخرى الى داخل بغداد وهلك الجيش العباسي او معظم الجيش العباسي هذه الموقع الاليمة غير المتكافئة كانت في 19 محرم يعني بعد اسبوع من ظهور هلاكو امام الاسوار الشرقية لبغداد بيجو طبعا مضيعش وقت انتقل بيجيش بتاعه من الانبار مباشرة الى شمال بغداد وحاصرها وطوقت بغداد بين مثلث خطير بين هلاكو وبيجو وكبه طبعا مؤيد الدين على القام يستغل الفرصة قال أيها الخليفة لا بد أن نجلس مع التطار على طاولة المفاوضات لكن الخليفة كان عارف أنه إذا جلس قوي شديد القوة مع ضعيف شديد الضعف فإن هذا لا يعني أبدا مفاوضات إنما يعني استسلام وفي الاستسلام عادة ما يقبل المهزوم بالشروط المنتصر دون تعديل او اعتراض ومع ذلك وافق الخليفة المسكين وافق على الاستسلام اقصد على المفاوضات مهم الابعة اتنين يعملوا مفاوضات وفد رسمي ما هو هذا الوفد الرسمي الذي ارسله خليفة المسلمين الاول في الوقت مؤيد الدين العلقمي الشيعي الذي يكن في قلبي كل الحظ والغل والغيظ على الخلافة العباسية وأرسل معه مكيكا البطريارك النصراني في بغداد تخيلوا هكذا الوافد الرسمي الممثل للخلافة الإسلامية العباسية العريقة في المفاوضات مع التطار لا يضم إلا رجلين فقط واحد شيعي والتاني نصراني ولا تعليق دارت المفاوضات السرية جدا بين هلاك وبين ممثلي الخلاف العدسي الإسلامي أعطيت الوعود الفخمة من هلاك لكليهما إن ساعدا على إسقاط ضغداد أهم هذه الوعود أنهما سيكونان أعضاء في مجلس الحكم الجديد الذي سيحكم العراق بعد احتلالها من الفترة أقصد بعد تحرير العراق من الخليفة المهم المهم عاد المبعوثان السلاميان من عند هلاكو إلى الخليفة بالشروط التتري وطبعا بعض العروض والوعود الوعود كانت إنهاء حالة الحرب بين الدولتين وإقامة علاقة سلام دائم حاجة تانية الزواج بين ابنة هلاكو الزعيم التتري الذي سفك دماء مئات الآلاف من المسلمين بابن الخليفة المسلم المستعصم بالله طبعا دي كانت حاجة يعني كبيرة أو عند المستعصم بالله الحاجة الثالثة يبقى المستعصم بالله على كرسي الحكم طبعا دي بالنسبة له مهمة جدا الحاجة الرابعة يعطي الأمان لأهل بغداد جميعا كلام ده هيعمله لو فتحت بغداد أسوارها هذه هي الوعود طب إيه الشروط أول شرط وأهم شرط قمع حركة الجهاد التي أعلنت في بغداد هذه الدعوة إلى الجهاد تتنسف كل مباحثات السلام على خليفة المسلمين ان يسلم الى هولاكو رؤوس الحركة الاسلامية في بغداد مجاهد الدين ايبك وسليمان شاه الحاجة التانية تدمير الحصون العراقي وردم الخندق وتسليم الاسلحة حاجة التالتة الموافقة على ان يكون حكم بغداد تحت رعاية او مراقبة تتريه وختم هولاكو المباحثات مع المبعوثين الساميين بأنه ما جاء إلى هذه البلاد إلا الإرساء قواعد العدل والحرية والأمان وبمجرد أن تستقر الأمور واذكر رؤية التترية فإنه سيعود إلى بلاده ويترك العراقيين يضعون دستورهم ويديرون شؤون بلادهم بأنفسهم مؤيد الدين العقام الشيعي قال له والله هذه المفاوضات مرضية جدا والشؤون دي بسيطة إن شاء الله التتار عندهم يعني وعود وعهود والراجل هلاكو ده شكله طيب فالخليفة مضطر انه يوافق عنده شك كبير جدا جدا في قلبه الشروط قسي جدا جدا لكن نفسه يوافق بس مش قادر متردد الموقف خطير الوزراء يكنعونه انه لا امل في الحياة الا اذا اطاع لهلاكو نعم سيعيش ذليلا ولكنه في انهاية قد يعيش نعم سيعيش وضيعا لكنه في انهاية قد يعيش سيبيع كل شيء بثمن بخص بس برضه عايش الخليفة متردد والشعب الضخم اللي عايش بغداد من وراء الخليفة برضه متردد نداء الجهاد لا ينبعث إلا من بعض الأفواه القليلة جدا عامة الناس انخلعت قلوبهم لحصار التطار عظمت الدنيا جدا يا إخواني في عيون أهل بغداد في ذلك الزمن فاستحال عليهم أن يضحوا بالدنيا كثر الخبث فعلا في بغداد واذا كثر الخبث فالهلكة قريبة جدا خليفة عايش شوية وقت يفكر هو لكم عنده شوية هو لكم قاعد بجيوش تتريه بخمة حوالين بغداد الجيوش بتتكلف الاف الدنانير كل يوم الحصار في شهر محرم سنة 650 هجرية وهذا يوافق شهر يناير سنة 1258 ميلادي الجو شديد البرودة طبعا هو كمان فوق كل هذه الصعوبات نفسه يتفرج على بغداد من جوه نفسه يسمع عن الحلم الجميل اللي راود أجداده قبل كده وهو اللي بيحققه دلوقت حلم اجتياح بغداد وإسقاط الخلافة العباسية الإسلامية هو لم ينتظر وقتا طويلا بدأ يقصف بغداد بالقذائف الحجرية والنارية ومع أول قذيفة سقط قلب الخليفة في قدمه يعمل ايه اربعة ايام والقصف متتالي على بغداد وهو مش عارف يعمل ايه هقول لك الحاجة غريبة جدا جدا جدا يذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية موقفا بسيطا لا يعلق عليه الموقف يعني يتقل كده بسرعة لكن سبحان الله حمل لي معاني كثيرة يقول ابن كثير وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل مكان حتى أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه وكانت من جملة حضاياه وكانت تسمى عرفة جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدي الخليفة فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا شديدا وأحضر السهم الذي أصابها بين يديه فإذا عليه مكتوب إذا أراد الله إن قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقولهم فأمر الخليفة عند ذلك والكلام لابن كثير فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز وكثرة الستائر على دار الخلافة سبحان الله هذا الحدث يذكره ابن كثير ولا يعلق عليه الحدث إن كان في ظاهره أنه أمر بسيط عادر إلا أنه يحمل معاني هائلة عندي يا إخواني تمكنت الدنيا تماما تماما من قلوب الناس في بغداد وأول واحد الخليفة ها هو الخليفة الموكل إليه حماية هذه الأمة في هذا الموقف الخطير يسهر هذه الصهرة اللهية نعم قد تكون الجارية ملك يمينه قد تكون حلالا له لكن أين العقل في رأس الخليفة العاصمة الإسلامية للخلافة محاصرة الموت على بعد خطوات المدفعية المغولية تقصد بمنتهى العنب السهام النارية تحرق والناس في ضلط شديد والخليفة يستمتع برقص الجواري أين العقل وأين الحكمة أصبح رقص الجواري في الدماء صارك الطعام والشراف لابد منه حتى في وقت الحروب لا أدري والله يا إخواني وإخواتي حقيقةً كيف كانت نفسه تقبل أن ينشغل بمثل هذه الأمور والبلاء والشعر وهو شخصيا في هذه الضائق وما أبلغ العبارة التي كتبها التتار على السهل الذي أطلق على دار الخلافة اختيرت بعناية كتب عليها إذا أراد الله إن فاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقولهم الله عز وجل قد قضى على بغداد بالهلكة في ذلك الوقت وأذهب فعلا عقول الخليفة وأعوانه وشعبه لا شك أن هذه العبارات المنطقة كانت نوعا من الحرب النفسية المدروسة التي يمارسها التتار بمنتهى المهارة على أهل مغزان ويكفي كدليل على قلة عقل الخليفة أنه بعد هذه الكارثة بعد كارثة قتل الراقصة لم يأمر الشعب بالتجهز للقتال إنما فقط أمر بزيادة الاحتراز ولذلك كثرت الستائر حول دار الخلافة لحجب الرؤية ولزيادة الوقاية ولسكر الراقصات ولا حول ولا قوة إلا بالله القصف على بغداد استمر من يوم واحد صفر إلى الرابع من صفر في سنة 656 من الهجرة وفي الرابع من صفر سقطت الأسوار الشرقية انهارت وما انهيار الأسوار الشرقية انهار الخليفة تماما خلاص معكش فاضل في العمر إلا لحظات قليلة أشار عليه الوزير مؤيد الدين العرقمي أن يخرج الخليفة بنفسه لمقابلة هلاك لعله احتمال يقتنع هلاك بمباحثات السلام وذهبت الرسل من عند الخليفة إلى هلاك تخبره بقدوم الخليفة أمر هلاكو أن يأتي الخليفة ولكن ليس وحدهم بل عليه أن يأتي معه بكبار رجال الدولة والوزراء والفقهاء والعلماء وأمراء الناس والأعيان حتى يحضروا جميع المفاوضات وتصبح المفاوضات كما يظعم هلاكو ملزمة للجميع الخليفة مقاش عنده اختيار جمع الخليفة كبار قومه وقرج بنفسه في وبد مهيد بلخيمة هلاكو معاكم واحد مع سبعمية سبعمية من قادة المسلمين وعلماء المسلمين في بغداد خرج وقد تحجرت الدموع في عينيه تجمدت الدماء في عروقه تسرعت ضربات قلبه أول مرة يخرج بهذه الذلة والمهانة كان من عادته أن يستقبل في قصره وفود الأمراء والملوك بالوقت هو اللي خارج وبهذه الصورة وطبعا تنماشي الى جواره وزيره مؤيد الدين العلقامي الشيعي واقترب الوفد من خيمة هلاكه لكن قبل الدخول على هلاكه اعترض الوفد فرقة من الحرس الملكي التتري ولم يسمح لكل الوفد بالدخول على هلاكه 700 قالوا الخليفة سيدخل معه 17 رجلا فقط اما الباقي فسيخضعون كما يقولون للتفكيش الدقيق ودخل الخليفة ومعه رجاله وحجب عنه بقية الوفد لكن لم يقضعوا للتفتيش إخواني وإخواتي بل أخذوا جميعا للقتل قتل الوفد بكامله إلا الخليفة ومن كان معه في داخل الخيمة قتل كبراء القوم وزراء الخلافة أعيان البلد أصحاب الرأي فقهاء وعلماء الخلافة العباسية ولم يقتل الخليفة لأن هلاكو كان يريد استخدامه في أشياء أخرى وبدأ هلاكو يصدر الأوامر في عنف وتكبر اكتشف الخليفة أن وافده قد قتل بكامله اكتشف الخليفة ما كان واضحا لكل الخلق هو ما شبوش لدلوقتي اكتشف أن التتار وأمثالهم لا عهد لهم ولا أمان لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة واكتشف أيضا أن الحق لابد لهم من قوة تحميل ان تركت حقك دون حماية فلا تلومن إلا نفسك لكن للأسف الافتشار ده ليه ما تأخر قوي وبدأت الأوامر الصارمة تخرج من السفاح هلاكم أولا على الخليفة أن يصدر أوامره لأهل بغداد بإلقاء أي سلاح والامتناع عن أي مقونا طبعا ده كان أمر سهل لأنه ولا واحد من المدينة رأي سلاح الأمر الثاني يقيد الخليفة المسلم. ويساق إلى المدينة يرصف في أغلاله لكي يدل التتار على كنوز العباسيين الأمر الثالث يقتل ولد الخليفة أمام عينه فكتل ولد الخليفة أمام عينه كتل أحمد وعبد الرحمن ما كانش اسمه معدية وقصية فأحمد وعبد الرحمن الأمر اللي بعد كده يتم أسر أخوات الخليفة الثلاثة فاطمة وخديجة ومريم الأمر اللي بعد كده خطير يستدعى من بغداد بعض الرجال بعينهم هؤلاء كتب أسماءهم ابن العلقمي هؤلاء هم علماء السنة وحملة القرآن وخطباء المساجد في داخل بغداد يطلع كل واحد منهم مع أولاده ونساءه فيذهبون إلى مكان خارج بغداد بجوار المقابر مكان عينه الفتار فينام العالم على الأرض ويذبح كما تذبح الشياء وتأخذ نساؤه وأولاده سبياً أو للقتل نأساه بكل المقيزي أكوان ذبح على هذه الصورة أستاذ دار الخلافة الشيخ محي الدين يوزف عارفين ده مين؟ هذا ابن العالم الإسلامي المشهور ابن الجوزي رحمه الله وذبح أولاده الثلاثة عبد الله. عبد الرحمن عبد الكريم وذبح المجاهد مجاهد الدين أيبك وزميله سليمان شاه وذبح شيخ الشيوخ ومؤدب الخليفة ومربيه صدر الدين علي ابن النيار ثم ذبح بعد ذلك خطواء المساجد والأئمة وحملة الكرآن كل هذا والخليفة حي يشاهد أنا لا أخيه الكم من الألم والندم والخزي والرعب الذي كان يشعر به الخليفة لا شك أن إدارة الخليفة للبلاد كانت ستختلف اختلافا جذريا لو أنه تخيل ولو للحظات أن العقبة ستكون بهذه الصور لكن سبحان الله الأيام لا تعود هذه سنة الأيام لا تعود ألقى أهل المدينة السلاح وقتلت الصفوة وبعد هذا الأمر انساب جنود هلاكو إلى شوارع بغداد ومحاولها المختلفة وأصدر السفاح هلاكو أمره الشنيع باستباحة بغداد استباحة عاصمة الخلافة الإسلامية الأمر بالاستباحة يعني أن الجيش التتاري يفعل فيها ما يشاء يقتل يأسر يسبي يزني يسرق يدمر يحرق كل ما بدى لهؤلاء الهمج أن يفعلوه فليفعلوه انطلقت وحوش التطار الهمجية تنهج في أجساد المسلمين استبيحة مدينة بغداد العظيمة اللهم لا حول ولا قوت إلا لك كم من الجيوش خرجت لتجاهد من هذه المدينة العظيمة بغداد كم من العلماء جلسوا يفقهون الناس في دينهم في هذه المدينة كم من طلاب العلم شدوا الرحال إلى هذه المدينة أواه يا بغداد لم يبق لك أحد أين خالد بن الوليد أين المثن بن حارثة أين القعقاع أين النعمان أين فعد أين الحمية في صدور الرجال أين النخوة في ابناء المسلمين أين العزة والكرامة أين الذين يطلبون الجنة أين الذين يقاتلون في سبيل الله بل أين الذين يدافعون عن أعراضهم وعن نسائهم وأولادهم وديارهم وأموالهم أين لا أحد فتحت بغداد أبوابها على مصراعيها لا مقاومة لا حراك لم يبقى في بغداد رجال ولكن فقط أشباه رجال استبيحت المدينة العظيمة بغداد استبيحت مدينة الإمام أبي حنيف والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حمد استبيحت مدينة الرشيد رحمه الله مدينة المعتصم فاتحة مورية استبيحت عاصمة الإسلام أكثر من خمسة كرون وفعل التتار في المدينة ما لا يتخيله عقل أبداً بدأ التتار يتعقبون المسلمين في كل شارع أو ميدان في كل بيت أو حديقة في كل مسجد أو مكتبة استحر القتل في المسلمين والمسلمون لا حول لهم ولا قوة لا هم لهم إلا الهرب إلى أي مكان المهم الهرب يهرب المسلم إلى داري ويغلق عليه الباب فيأتي التتاري ويحرق الباب أو يقتلع الباب ويدخل عليه يهرب إلى الصطف يصعد ورائه التتري ويقتل فوق الأسطح حتى سلت الدماء بكثرة من ميازيب المدينة لم يقتصر التتار على قتل الرجال الأقوياء فقط إنما كانوا يقتلون الكهول والشيوخ وكانوا يقتلون النساء إن من استحسنوه منهن فإنهم كانوا يأخذونها سبيا بل وكانوا يقتلون أطفال أخواني وكانوا يقتلون الرضا الرضا وجد جندي من التتار أربعين طفلا حديث الولاد في شارع جانبي وقد قتلت أمهاتهم فقتلهم جميعا قلوب كالحجارة أو أشد قصمة وتزايد عدد القتلى في المدينة بشكل بشع يوم والتاني والتالت والعاشر والقتل لا يتوقف الإبادة لا تنتهي ولا دفاع لا مقومة دخل في روع الناس أن التتار لا يهزمون لا يجرحون بل إنهم لا يمتون كل هذا والخليفة حي يشاهد وهذا هو العذاب بعينه متخيلين شكل الخليفة هواء في تفرق على هذه الأحداث تخيل ماذا الحسرة والألم في قلبه وقد سيق كما تساق البعير في داخل مدينته الكبيرة لا شك أنه قال مرارا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية لا شك أنه نادم ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية نر على ذهنه الشريط حياته في لحظات لشك أن لسان حاله كان يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت روى أبو داود أحمد رحمهم الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة العينة نوع من أنواع الربا وأخذتم أذناب البقر العمل في رأي المواشي ورضيتم بالزرع أي رضيتم بالاشتغال بالزراعة وأعمال الرعي في وقت الجهاد المتعين وتركتم الجهاد إذا حدثت هذه الأمور تباعتم بالعين أو الربا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد ماذا يحدث قال صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم عمل أهل بغداد في الزراعة والتجارة والكتابة والصناعة بل وفي العلم والتعلم ولكن تركوا الجهاد في سبيل الله فكانت النتيجة هذا الذل الذي رأينا وسيق الخليفة المستعصم بالله إلى خاتمته الشنيعة بعد أن دل على كل كنوز العباسيين انتهى دوروا خلاص وكتل الخليفة المسلم وانظروا كيف كتل وضعوا التتار في جوال شوال يعني ثم أمر هلاكو أن يقتل الخليفة رفسا بالأقدام تخيلوا رفسا بالأقدام تخيل الرفس والركل بالأقدام إلى الموت أي ألم وأي إهانة وأي ذل وإنا وإن الله وإنا إله راجعون يا إخواني لم تسقط بغداد فقط ولكن سقط آخر خلفاء بني العباس بغداد وسقط معه الشعب بكامله فلنده كان في يوم العاشر من فتح بغداد لأبوابها في يوم 14 صفر سنة 656 من الهجرة ولم تنتهي المأساة بقتل الخليفة إنما أمره لك ولعنه الله باستمرار عملية القتل في بغداد قاعدت كمان يوم أو يومين لا أعدت أربعين يوم متصلة لا هم للجنود التتر إلا قتل المسلمين تخيلوا كم كتل في بغداد من المسلمين تخيلوا ألف ألف مسلم مليون مسلم مليون ما بين رجال ونساء وأطفال ألف ألف مسلم كتلوا في أربعين يوما فقط تخيل معايا أمة فقدت من أهلها مليوناً في غضون أربعين يوم بس كرسة أنا بقولي الكلام ده علشان نعرف أن المصائب اللي بيقابلها المسلمين دلوقتي أهون ألف مرة من مصائب رهيبة سابقة وهنشوف بعد كده إن شاء الله كيف سيقوم المسلمون من هذه المصيبة بإذن الله وإذا كان المسلمون قادرين على القيام من هذه المصيبة فنحن إن شاء الله على القيام من مصائبنا أقدر والعلم يا إخواني أخواتي فإنه لم ينجو من القتل في بغداد إلا أفراد الجالية النصرانية المهم بينما كان فريق من التتار يعمل على قتل المسلمين وسفك الدماء اتجه فريق آخر من التتار لعمل إجرام آخر عمل ليس له مبرر إلا أن التتار قد أكل الحقد قلوبهم لكل ما هو حضاري في بلاد المسلمين شعر التتار بالفجوة الحضارية الهائلة بينهم وبين المسلمين المسلمون لهم تاريخ طويل جدا جدا في العلوم والدراسة والأخلاق عشرات الآلاف من العلماء الأجلاء في كافة فروع العلم الديني منها والدنيوي أثرى هؤلاء العلماء الحضارة الإسلامية بملايين المصنفات بينما التتار لا حضر لهم لا أصل لهم أم لقيطة نشأت في صحراء شمال الصين واعتمدت على شريعة الغاب في نشأتها قاتلت هذه الأمة كما تقاتل الحيوانات بل عاشت كما تعيش الحيوانات لم ترغب مطلقا في إعمار الأرض أو إصلاح الدنيا كما فعل المسلمون قبل ذلك لكن عاشوا فقط للتخريب التدمير الإبادة شتان بين هذه الأمة وبين أمة الإسلام شتان بين أي أمة من أمم الأرض وأمة الإسلام هذا الانهيار الذي رأيناه في تاريخ بغداد من المستحيل يا إخواني يا أخواتي أن يمحوا التاريخ العظيم لهذه الأمة عمل التتار الحقد اللي في قلهم ترجموا لإيه اتجه فريقهم من أشقياء التتار إلى تدمير مكتبة بغداد العظيم أعظم مكتبة على وجه الأرض في ذلك الزمن الدار التي كانت تحوي عصارة فكر المسلمين اكثر من ستمائة عام جمعت فيها كل العلوم والاداب والفنون علوم شرعية كتفسير القرآن والحديث والفقه والعقيدة والاخلاق علوم حياتية كالطب والفلك والهندسة والكيمياء والفيزياء والجغرافيا علوم انسانية كالسياسة والاقتصاد والاجتماع والادب والتاريخ والفلسفة كل شيء كل العلوم هذا بالاضافة الى ملايين الابيات من الشعر عشرات الالاف من القصص والنفس فان اضفت الى كل ما سبق الترجمات المختلفة لكل العلوم الاجنبية يوناني فرسي هندي غيره غيره علمت انك تتحدث عن معجزة حقيقية من معجزات ذلك الزمن كانت مكتبة بغداد مكتبة عظيمة بكل المقيس لم يقترب منها في العظمة إلا مكتبة كرطبة الإسلامية في الأندلس وسبحان الله, سبحان الله مرت مكتبة كرطبة بنفس التجربة من عشرين سنة بس قبل سقوط بغداد 636 من الهجرة قبل سقوط بغداد بعشرين سنة احرقت مكتبة كرطبة تماما عندما سقطت في يد نصارى الأندلس قام بذلك الحرق أحد قساوسة النصارى بنفسه كان اسمه كنبيس وتكلمنا عنه بالتفصيل في مجموعة الأندلس من الفتح للسقوط ماذا فعل التتار مع مكتب البغداد الهائلة تخيلوا حمل التتار الكتب الثمين ملايين الكتب الثمين وفي بساطة شديدة لا تغلوا من غباء ألقوا بها جميعا في نهر ديشن كان ممكن للتتار ياخد الكتب دي اللي قر قور مع المغول ليستفيدوا وهم لا يزالون في مرحلة الطفولة الحضرية ليستفيدوا من هذا العلم النفيس لكن التطار أمها مجية لا تقرأ ولا تريد أن نتعلم منذات وشهوات وفقط كان هدفهم في الدنيا هو تخريب الدنيا ألقى التطار بمجهود القرون الماضية في نهر دجلة تحول لون مياه نهر دجلة إلى اللون الأسود من أثر مداد الكتب حتى قيل أن الفارس التطاري كان يعبر فوق المجلدات الضخمة من ضفة إلى ضفة أخرى هذه وضعي إخواني وأخواتي ليست جريمة في حق المسلمين فقط بل في حق الإنسانية كلها وهي جريمة متكررة في التاريخ فعلها الصليبيون النصارى في الأندلس كما ذكرنا من قبل في مكتبة كرطبة الهائلة وفعلها الصليبيون النصارى أيضا في الأندلس في مكتبة غرناطة عند سقوطها فأحرقوا مليون مليون كتاب في أحد المدين العام وفعلها الصليبيون النصارى في الأندلس مرة ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة في مكتبات طليطلة وأشبيلية وبلانسية وسراكستة وغيرها وفعل الصليبيون النصارى في الشام في مكتب الترابولس اللبنانية عارفين حراء كم كتاب ثلاثة مليون كتاب وهذه المكتبة مكتب الترابولس لا تقارن بالمرة لمكتبة بغداد عايزك بقى تتخيل الرقم الذي أغرق في نهر دجلة من الكتب من مكتب البغداد وفعلها الصالبون النصارى في فلسطين مكتب غزة والقدس وعسقلات ثم فعلها بعد ذلك المستعمرون الأوروبيون الجدد الذين نزلوا إلى بلاد العالم الإسلامي في قرن التاسع عشر لكن دولت كانوا أكثر ذكاء من أجدادهم سرقوا الكتب بحرقهاش سرقوها إلى أوروبا وما زالت المكتبات الكبرى في أوروبا إلى الآن تحوي مجموعة من أعظم كتب العلم في الأرض الكتب الأصلية في أوروبا أضعاف أضعاف ما يمتلكه المسلمون في بلادهم سبحان الله كان من هم الغزاء على طول العصور أن يحرموا هذه الأمة من اتصالها بأي نوع من أنواع العلوم إما بحرك الكتب أو تغريكها في الأنهار أو صريقتها أو حاليا بتغيير مناهج التعليم ل تفرغ الأمة من أهم ما تمتلك من العلم والدين والأخلاق نعود إلى التطار نعود إلى بغداد بعد أن فرغ التطار من تدمير مكثبت بغداد انتقلوا إلى الديار الجميلة إلى المباني الأنيقة فتناولوها بالتدمير والحرك سرقوا المحتويات الثمينة وما عجزوا عن حمله من المسرقات أحركوه وهكذا تحولت المدينة الكبيرة إلى ركام إلى خراب بعد 40 يوم ألشنت النار والدخان تتصاعد من كل مكان وبعد 40 يوم أصدر هلاكو مجموعة جديدة من الأوامر أعلن هلاكو أمانا حقيقيا في بغداد لا يقتل مسلم بصورة عشوائية بعد هذه الأربعين يوما ليه تخيلوا ليه لأن الجسف المتعفنة أصبحت كالتلال في شوارع بغداد خاف هلاك أن يحدث وباء خطير في هذه المناطق فيأكل المسلمين والتكار لا يفرق فأمر بخروج المسلمين من مخابئهم وأعلن أمانا حقيقيا ليقوموا بدفن موتاهم ولا حول ولا قوة إلا بالله دفن الموت هذا كان عمل شاق جدا ليه؟ مليون قتيل مليون قتيل مبعثر في شوارع بغداد في كل الأماكن وكل واحد خرج من المكان اللي كان مستخب فيه من الخنادق من المقابر من الآبار المهجورة خرجوا ليتفنوا أهلهم كل واحد دور على ابنه على أبوه على أمه على أخوه كرثة بكل المقيس ومع هذا امتشرت الأوباء فعلا في بغداد بشكل مريع يا إخواني مات من المسلمين عدد هائل من الأمراض القاتلة وكما يقول ابن كثير رحمه الله ومن نجى من الطعن طان التطار يعني في السيوف ومن نجى من الطعن لم ينجو من الطاعون الأوبئة التي انتشر وكانت هذه كارثة جديدة في بغداد ولا حول ولا قوة الله أفضل أيضا هلاكو قرارا جديدا بتعيين مؤيد الدين العلقام الشيعي رئيسا على مجلس الحكم المعين من قبل التطار على أن توضع عليه بالطبع وصاية التارية لم يكن مؤيد الدين إلا صورة للحاكم فقط القيادة الفعالية كانت في التطار بل الأمر تزايد بعد ذلك وصل إلى الأهانة المباشرة للرئيس الجديد مؤيد الدين العقامي لم تكن الأهانة يا إخواني وأخواتي تأتي من قبل هلاكو بل كانت تأتي من صغار الجند في جيش التتار ليه؟ عايزين يحطموا نفسيته لا يشعر بقوتي ما يفتكش أنه رئيس فعلا يظل تابعا للتطار منتهى الظلة وهكذا يا إخوان من باع دينه ووطنه ونفسه فإنه يصبح بلا ثمن بلا ثمن حتى عند الأعداء الذين عمل لهم العميل عند الأعداء لا يسوي عندهم أي قيمة أي قيمة متخيلوا إلا خصل بعد كده بعد هذا الذل الذي عاش فيه الوزير القائم بعد أن تقول الحكم كصورة مهانة في بغداد بعدها بأيام تخيلوا مات في بيته لم يستمتع بحكم ولا ملك ولا خيان وليكون عبرة بعد ذلك لكل خائن وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وولى التتار ابن مؤيد الدين العلقامي على بغداد الابن طبعا ولت الخيانة من أبيه لكن سبحان الله سبحان الله فعلا كأن هذا المنصب أصبح شؤما على من يتولى تخيلوا الابن الخائن الجديد الشاب الصغير مات في نفس السنة التي سقطت فيها بغداد سنة 656 من الهجرة والله ولا عجب من تمسك بهذه الدنيا إخواني أهلكته الدنيا تمسك بهذه الخليفة فهلك وتمسك بهذه الوزير الخائن فهلك وتمسك بها ابن الوزير فهلك وتمسك بها شعب بغداد فهلك هذه سنة سنة ماضية ووصلت اخبار سقوط بغداد إلى العالم بأسره العالم الإسلامي كان سقوط بغداد بالنسبة له صدمة رهيبة لا يمكن استيعابها مطلطا بغداد يا إخواني لن تكن مدينة عادية بغداد فوق أنها أكبر مدينة على واجه الأرض في ذلك الحين وفوق أن بها أكثر من ثلاثة ملايين مسلم وفوق أنها من أعظم دور العلم والحضارة والمدنية في الأرض وفوق أنها من ثغور الإسلام القديمة فوق كل ذلك فهي عاصمة الخلافة الإسلامية ماذا يعني سقود برداد؟ تسأل الناس هذا السؤال الخطير وماذا يعني قتل الخليفة وعدم تعيين خليفة آخر؟ سؤال آخر خطير الدنيا يا إخواني ويا أخواتي لم تكن تعني للمسلمين شيئا بدون خلافة أو خليفة حتى مع مظاهر الضعف الواضحة في السنوات الأخيرة للخلافة العباسية إلا أن ذلك لم يكن يلغي معنى الخلافة من أزهان الناس الخلافة كانت تعتبر رمزا هاما للمسلمين إذا كانت هناك خلافة ولو ضعيفة فقد يأتي زمان تتقوى فيه الخلافة أما أن تختفي الخلافة بالمرة فهذا ما لا يفهم عند المسلمين سبحان الله الدنيا بلا خليفة ظهر عند المسلمين في ذلك الوقت اعتقاد غريب سيطر على كثير منهم اعتقاد ان ظهور التطار وهزيمة المسلمين وسقوط بغداد ما هي الا علامات للساعة وان المهدي سيظهر قريبا جدا جدا ليقود جيوش المسلمين للانتصار على التتار. ما سبحان الله انا بقول فعلا سيظهر المهدي في يوم ما ونعم سينزل المسيح عليه السلام ونعم ستكون الساعة نؤمن بذلك يقينا ولكن متى بالضبط لا يدري أحد يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تتكون قريبا لماذا تظهر مثل هذه الدعوات في اوقات الهزائم والانتكاسات هذا ليس له إلا مبرر واحد الناس أصبطوا تماما أصبحوا يشكون في إمكانية النصر على أعداء الله بمفردهم أيقن الناس أنهم لا طاقة لهم بهلاك وجنوده ولذلك بحثوا عن حل آخر أسهل هذا الحل المهدي ننتظر أن يخرج المهدي وعندها نقاتل معه أما الآن فلا نستطيع دعونا نراقب الموقف عن بعد دعونا ننتظر معجزة إحباط ويأس وقنود سبحان الله كان هذا هو الوضع في العالم الإسلامي أما العالم النصراني فقد عمت البهج والفرح أطرافه بكاملها وطبعا ده شيء متوقع جدا جدا كما ذكرنا في أول المخادرات قوى العالم الرئيسية في هذا القرن كانت ثلاثة العالم الإسلامي والعالم النصراني والتتار الحروب بين المسلمين والنصارى كانت على أشدها وكانت هذه الضربة التتارية ضربة موجعة جدا جدا للعالم الإسلامي ولا شك. أن أطمع الصليبيين ستتجدد في الشام وفي مصر بصرف النظر عن سرور النصارى أو التتار فقد سقطت بغداد ومع عظم المصيبة على المسلمين ومع المكاسب الهائلة التي حققها التتار ومع الكنوز الثمينة التي نهبوها إلا أن الذي يشرب من الدم لا يرتوي أبدا لذلك كان من الواضح أن بغداد لم تكون المحطة الأخيرة للمعتدين ولا بد أنهم سيكحثون عن كنز آخر وضحية جديدة ترى ماذا سيقع للتفار وإلى أي بقعة من بقاع العالم الإسلامي سيتجهون وما هو رد فعل المسلمين هذا ما سنعرفه وغيره إن شاء الله في المحاضرة القادمة وأسأل الله عز وجل أن يبقهنا في سننه وأن يجعل لنا في التاريخ عبرة وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله تصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع